113. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم 114. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تعلم فيهم الا مراا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وذكِّر ربك إذا نسيت وقل عساء إن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا 119. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا 110. قل الله أعلم بما لبثوا 111. له غيب السماوات والأرض 112. أبصر به وأسمع ما لهم من ولي ولا يشرك في حكمه أحد، وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْك مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا